قُل رَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ آتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ جَاءَهُم بَهَاءٌ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ نَفْتَرِي كَمَا افْتَرَيْتُمْ فَلَا تَمْلِكُونَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ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 قد خلت في أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عمروا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 ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها بل ضلوا عنهم وذلك يفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمٍ مُذْلِينَ قَالُوا يَا قَوْمَ لَا إِنَّنَا سَمِعْنَا كِتَابًا وَأَزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى كِتَابًا وَأَزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي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 وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه بقدر بقدر بلى إنه على كل شيء قدير ويوما يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون